أعوذ ب ا ل ل ه م ن الله ش ي ط ا ا ن ر براءة ج ي م من ا ل ل ورسوله إلى ا ل ذ ي ن ع ا ه د ت م م ن الرحيم م ش ك ي ي ن ف س و ا ف الأرض ا ل أربعة أشهر ع و و وأن ا الله الله الكافرين أنكم معجز مخزي غير

واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله فان إ تبتم فهو خير لكم وان توليتم فاعلموا انكم غير معجز الله وَبَشِّرِ الَّذِ

ب ف ض ي ا ب ا ل ن ا ل س ي

حيث و ج د ت موسوعه النابلسي ه م مرصد كل ف إ ت و وأقاموا ا ا ص ل الزكاة فخلوا ا وآتوا ة ب ل ه م إن ا ل ل ه غ ف و ر ر ح ي م وإن أحد من أحد الاسلاميه م ش ر ك ي ن ت حتى ج فأجره ا ر ك ك يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأن

ل ف ض ي ه الدكتور محمد ر ا ت ع النابلسي

ولا ذ م ة ي ر ض و ن ك م ب أ ف و ا ه ه قلوبهم وأكثرهم م وتأبى ف ا س ق و ن ا ش ت ر و ا ب آ ي ا ا ت ل ل ه ثمنا ق ل ي ل ا فصدوا ع ن س ب ي ل ه إ ن ه م س ا ء م ا ك ا ن و ا ي ع م ل و ن

لا ي ر ق ب و ن في م ؤ م ن إ ل ا و ل ا ذنها و أ و ل ئ ك ه م ا ل م ع ت د و ن

ف إ ن تابوا واقاموا ا ل ص ل ا ة واتوا ا ل ز ك ا ة ف إ خ و ا ن ك م في الدين ونفصل ا ل آ ي ا ت لقوم يعلمون وان كثوا ي م ا ن ه م من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم, وطعنوا في دينكم فقاتلوا ا م ه الكفر انهم لا ا ي م ا لكم

أَلَا تُقَاتِلُونَ ق و موسوعه ا ن ك ث ا ا م ه م و ا ب إ ل ن ا ب ل س و للعلوم وَهُمْ بَدَأُوكُمْ مَرْوَةً أَتَخْشَوْنَهُمْ ه إِنْ الاسلاميه و ه ي ك م وَيَنْص

عليهم ويشف م و س و م م ؤ م ن ي ي ن و ذ ه ب غيظ ق ل و ب ه م و ي ت و ب ا ل ل ه ع ل ى م ن ي ش ا ء و ا ل ل ه ع ل ي م ح ك ي م

والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أ ن يعمروا مساجد الله شاهدين على أ ن ف س ه م بالكفر اولئك ح ب ط ت أ ع م ا ل ه م وفي النار هم خالدون

قل ان كان آ ب ا ؤ ك م وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب إ إليكم, اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله

فتربصوا حتى ياتي الله ب أ م ر ه والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض وليت وضاقت نصركم مواطن حنين كثيرة كثرتكم رحبت أعجبتكم عنكم ويوم بما ثم شيئا في إذ تغن

ثم ش ر ز ل ا ل ل ه سكينته ع ل ى ر س و ل ه و ع ل المؤمنين ى و أ ن جنودا ز ل لم ت ر و ه ا و ع ذ ب ا ل ذ ي ن كفروا و ذ ل ك ج ز ا ء الكافرين ث م ي ت و ب ا ل ل ه م ن ب ع د ذلك على من ي ش ا ء

م و ف و ا ه ه م ي ض النابلسي ه ئ للعلوم ا ت ل ه م ا ل ل ه ا م ي ن

هو الذي أ ر س ل رسوله بالهدى ودين, الحق بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, على الدين كله ولو كره المشركون

يا ايها الذين آ م ن و ا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله

ذلك الدين ا ل ق ي م ف ل ا ت ظ ل م و ا ف ي ه ن أنفسكم و ق ا ت ل و ا ا ل م ش ر ك ك ي ن ا ف ة ك م ا ي ق ا ت ل و ن ك م ك ا ف ة و الله ع م و ا ا أن ل مع ا ل م ت ح ي ن

إ ل ا تنفروا يعذبكم عذابا أ ل ي م ا ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إ ل ا تنصروه فقد نصره الله

كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إ ل ا خبالا ولاوضعوا خلالكم, ولا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين

قل ُْ لن يصيبنا ََُِ إ ِ ل َّ ا ما َ كتب َََ الله َُّ لنا ََ هو مولانا ََْ وعلى َََ الله َِّ فليتوكل َََََِّْ المؤمنون َُُْْ

وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون م ل ج أ او مغارات او مدخلا لولوا إ ل ي ه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها

و إ ن لم يعطوا منها إ ذ ا هم يسخطون ولو أ ن ه م ر ض و ا م ا اتاهم الله ورسوله وقالوا, وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إ ن ا الى الله راغبون

إ ن م ا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم, والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب و ا ل خ ا ر م ي ن وفي سبيل الله وابن السبيل ف ر ي ض ة من الله والله عليم حكيم

يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم, فأن له نار جهنم خالدا فيها

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض

ي أ م ر و ن بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أ ي د ي ه م نسوا الله فنسيهم نسوا الله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله

ك م ا ا س ت م ت ع ه ا ل ذ ي ن من ق ب ل ك م ب خ ل ا ق ه م و خ م ك ا ل ذ ي خ ا و ا أ و ل ئ ك حبطت أ ع م ا ل ه م ف ي الدنيا والآخرة وأولئك ه م الخاسرون

الم ياتهم نبا الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم واصحاب مدينه المؤتفكات اتتهم رسلهم بالبينات فما كان, الله فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون

موسوعه ا ا ل ن ب ي ج ا ه د ا ل ك ف ف ا ا ا ر و ل م ن س ي ن و للعلوم ي ه م و الاسلاميه ه جَهَنَّمُ م ص

و موسوعه ن ه ا د النابلسي ل ل ه إ آ ت ن ا للعلوم ن ن ن ن الاسلاميه ص ل ح ي ن م آ

ب خ ل و ب ه ا ل و ا ب ل و ي للعلوم ن ف الاسلاميه و ل ق ن

ذلك ب أ ن ه م كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين

فاستأذنوك, فاستاذنوك للخروج فقل ل ا تخرجوا معي أ ب د ا ولا تقاتلوا معي عدوا إ ن ك م رضيتم بالقعود أ و ل م ر ة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أ ح د منهم مات أ ب د ا

ولا ت ق م على قباره ر إنهم ك ف و ا بالله و ر س و ل ه و م ا ت و وهم ا ا ف س ق و ن و ل ا ت ع ج ب ك أ م و ا ل ه وأولادهم م إنما ي ر ي د ا ل ل ه أن ي ع ذ ب ه م ب ا في ا ل د ن ي ا و ت ز ه ق

ه موسوعه ا ل ت سورة أ ن آ م ن و ا ب ا ل ل ه وجاهدوا مع ر س و للعلوم استأذن أ ك و ا ل و ا ذرنا نكون مع ا ل ق ا ع د ي يكونوا ن بأن رضوا م ع ا ي ه

سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أ ل ي م ليس ع ل ى الضعفاء ولا ع ل ى المرضى ولا ع ل ى الذين لا يجدون ما ينفقون حرج

موسوعه ن ا النابلسي يجدوا ن م للعلوم ه ا ل ا س ل ا م و ن

ب موسوعه ا ا ك ن ا ي ك ب ن يحلفون لكم لترضوا ن م فإن ت ر ض و ا ع ن ه م فإن ا ل ل ه لا ي ر ض ى ع ن ا ل ق و م ا ل ف ا س ق ي ن

والله س م ي ع عليم و م ن ا ل أ ع ر ا ب م س ي ؤ م ن ب ا ل ل ه و ا ل ي و م الاسلاميه آ خ ر و اسماء الله و و ص ل ا ت ا ل ر س و ل ألا ن ى

و أ ع د لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها أ ب د ا ذلك الفوز العظيم

وممن ن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مردوا ع ل ى النفاق

ومن أ ه ل ا ل م د ي ن ة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم س ن ع ذ ب ه م مرتين ثم يردون إ ل ى عذاب عظيم واخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله مؤمنون

ع ل ي ه م إن الله غ ف و ر رحيم خذ من خذ أ م و ا ل ه م صدقة النابلسي و ل ا ل ع ل ه م الاسلاميه

ه و يقبل ل ا ت و ب ة ع ن ع ب ا د ه ويأخذ النابلسي ص د ا ق ت و أ ل ل ل ه هو و ا ا ت ا ر ح ي م اعملوا وقل ف ر ا للعلوم ه م ك م ر س و ل ه الاسلاميه م م ؤ ن ن و ت ر د و ن إ ى ع ل ا ل غ ب و ا ل ش ا بما د ة فينبئكم كنتم

「今日は何をしてもらうことはないです」

ي ت خ ذ و ا م س ج د ا ضرارا و ك ع ه النابلسي ي ن ا للعلوم الاسلاميه ا اسماء الله الحسنى

هم ل ك ا ذ ب ه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات م أ ض م أ ن ت ق و م فيه

فيه رجال يحبون أ ن يتطهروا والله يحب المطهرين افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير امن أم اسس بنيانه على شفا جرف ن هار فانهار, فانهار به في نار جهنم

موسوعه ل النابلسي يهدي ا ق و م م ا ا ل ي ل يزال ن ن ي ا ا بنوا ريبة في ق للعلوم و ب ه م إ ا ت ق ط ق ب ه و ا ل ل ا س ل ي م ح ك ي ه

الله اشترى موسوعه ن المؤمنين ن أ ه م أ م و ا م لهم بأن النابلسي ج ة ي و ن في ب للعلوم ا ل ه ف ي ق ويقتلون, ويقتلون الاسلاميه

والقرآن ومن ا ل ل ه ف ا س ت ب ب ب ش ر و ا ي ع ك م ا ل ذ ي ب ا ي ع ت م به و ذ ل ك ه و ا ل ف و ز العظيم ا ا ل ت ئ ب و ن

السائحون الراكعون الساجدون الامرون م ر و ن ب ل ع ف ا ل م ر و بالمعروف, بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آ م ن و ا

م ي س ت و ع ه النابلسي ل ل ع ل و ك الاسلاميه ن ب

أصحاب الجحيم وما ك ا ن ا س ت غ ف ا ر إ ب ر ا ه ي لأبيه م إلا ع ن م و ع د ة و ي ه غ ي ا ن فلما ت ب ي ن ل ه ذات مضمون ا ه ت م ا ع ي م

و م اسماء كان الله ليضل قوما بعد يبين بكل إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله حتى يتقون ي إن ش عليم إن الله له ملك ا ل س م ا ا و ت والأرض ي ح ي ي ويميت وما لكم

「なぜならば」「なぜならば」「なぜならば」「なぜならば」

Yeah, y e、hey.

私たちはこの世を見つめるのは私たちの思い في سبيل الله

「私は私の手を借りて ي る」

نفقة ص غ ي ر م و ل ا ك ب ي ر س و ل ا ي ق ط ع و ن ع ا د ي ا إ ل ا ك ت ب ل ه م ل ي ج ز ي ه م ا للعلوم ه ليجزيهم الله ي ليجزيهم الله ما كانوا أحسن م ن و الاسلاميه كان ا م م ؤ ن ن و ل ي كافا و ل نفر من

ف موسوعه ا ف ل ي ن ا في ا ل د ي ن و للعلوم ي ذ ر رجعوا و قومهم ا إذا إ ي ه م ل ه م ي ح ر ن الاسلاميه ا و ل

أ ي ك م و ا د ت ه إ ي م ا ن ا فأما ل ن م و ا ب ل ذ ي ن في ق ل و ب ه م ر ض و ا ف ز ا د ت ه م ر ج س ا إ ل ى رجسهم م و ا ت و و ا ه م كافرون أولا ي ر أمنون

في كل ع ا م مرة أ و م ر ت ي ن ثم ل ا ي ت و ب و ن ل س ي للعلوم إ ذ ا ا أ ز ل ت س و ر نظر ة بعضهم إ ل ى بعض هل ر ا ك م من أحد ثم

「私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前 ل 私の名前は ت の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は ر ز ي ز ح ي م